ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر قابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر قابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وسلامة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 اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم يا سامع الصوت ويا سامع يا ويا كاس العظام لحم بعد الموت.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 وانسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك السابقين وبجودك ونضوانك واثقين وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صهروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر نبيك اللهم أنصر نبيك اللهم أنصر نبيك, اللهم انصر نبيك صلى الله عليه وسلم يا قوي يا عزيز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 اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا فاصة وعن سائر بلاد المسلمين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 فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم تب علينا يا مولانا إنك أنت السميع العليم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 وحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين